في ابن الدفل شاء الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تداية <تصفيق> هنا للقبر ان شاء الله تقرب تغيير الكتاب الكتاب كتاب طيب وكتاب نفيس لكن لما حصل من مؤلفه ما حصل من بعض الأمور كان تركه مثل هذه الكتب أو لا ذكر شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ عبيد الجابري أن, بعض أن الكتب إما أن تكون كتب خالصة ليس فيها خير فهذه لا يشتفاد منها إلا ينظر فيها عالم لأجل الرد عليها او كتب تكون مخلوطة بشيء من الخير والشرق فهذه أيضا ينظر فيها العالم والثالثة كتب يعني تكون خير فيها خير وليس فيها دعوة إلى شر وليس فيها دعوة إلى مفسدة وإلى بدعة وإلى ضلالة فهذه الامر فيها واسع وإن كانت الغنية في كتب اهل السنة لكن لما وهذا علمت فيه متأخرا أو متأخرا ان مصنف الكتاب هو من من يدعو إلى الثورات ويدعو إلى الأحزاب بل هو يعني عنده حزب سياسي والرجل منظر في هذا الباب ويدعو إلى بعض الأمور القبيحة في هذا الباب فكان ترك هذا الكتاب أولى من القراءة فيه ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ في كتاب المحلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شر الورقات إن شاء الله من كانت ليس ليست لديها نسخة إن شاء الله يعني تكون في نسخة إن شاء الله لمصورة بإذن الله فالصلاة اليوم تكون مقدمة إن شاء الله ومدخل في هذا الباب وحول الله سبحانه وتعالى مجلس القادم نبدأ في الكتاب إن شاء الله لكن إن شاء الله الكتاب المذكور الكتاب التأسيس فيه خير وفائدة إن شاء الله تستفيدون منه تتفعون من الكتاب إن شاء الله يذكر فيه مباحة طيبة وكلام طيب بشيخ الإسلام وبالقيم وبعض الأمور الطيبة يعني هو في الجملة كتاب طيب في الجملة كتاب طيب لكن لما يعني رأيت من الرجل منظر في هذا الباب وله محاضرات في هذا الباب ودروس في هذا الباب كان اولى ترك هذا الكتاب كي أولا دفعا للإفترار بمثل هؤلاء إذن يقول أحد الإخوة يقول استمعت لبعض دروس يعني هذه أول, أول الثمرات استماع إلى الدروس هذا رد ف اسال الله سبحانه وتعالى يعوض خير ويكتب خير شاء من فيه فيه ان شاء الله المدرسه القادم في شرح المحللي للورقات صلى المعونه والتيسير نعم في الميه تنصح فيه فيه طبعا ما تحضرني ملاحظه اللي ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بها ان شاء الله الليله غدا ان شاء الله طيب هي مقدمة إن شاء الله في هذا الباب طبعا لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشريعة من عند الله سبحانه وتعالى وديني من عند الله سبحانه وتعالى على وجه من الكمال خصه به ربه سبحانه وهذا الدين الذي جاء من عندي ربنا تبارك وتعالى هو محفوظ بحفظه سبحانه يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله سبحانه وتعالى قد حفظ الدين وحفظ ما يحفظ به الدين, حفظ الدين وحفظ ما يحفظ به الدين ومما يحفظ به الدين علوم الآلة التي هي وسائل للتوصل إلى المقصد الأعظم في العلم الصحيح من الكتاب والسنة ف من تلك العلوم علم أصول الفقه علم أصول الفقه وهذا العلم أعني علوم أصول الفقه هو علم نافع جدا يحتاجه طالب العلم في أول الطلب وفي متوسط الطلب وفي منتهى الطلب ولا يغفل عن هذا العلم وعن ما فيه من الفوائد النافع العظيمة شخص إلا ويكون قد ضيع حظا عظيما من فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يفيدك في معرفة الأدلة الشرعية وما يكون منها صحيحا صالحا وما يكون مردودا كل ويفيدك في معرفة مرتبة كل دليل من الأدلة الشرعية وحالها في الاحتجاج فهو بوابة الى الاجتهاد والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة وحسن الاستنباط في هذا الباب وهذا العلم من أعظم فوائده أنه من أسباب حفظ الدين ومن أسباب حفظ الاعتقاد الصحيح وهو باب يغفل عنه كثير من الناس حيث أن العقاعد تحتاج إلى هذا العلم في فهمها ومن قرأ ونظر في كتب الاعتقاد يجد كثيرا من الأصول تذكر في هذا الباب في باب الاعتقاد ويشار إلى كثير من الأصول في باب الاعتقاد فهو يفيدك في الاعتقاد ويفيدك في العمل أعني في الفقه يفيد في الاعتقاد ومفيد في الفقه ولا يغفل عن هذا الجانب كما ذكرت إلا ويكون الرجل له يعني تضييع لحظ عظيم من علوم الشريعة سواء كان هذا في باب الاعتقاد أو كان في باب في باب الفقه ويفيدك أن تعرف كيف تستدل استدلالا صحيحا وكيف تبطل الاستدلال الباطل وهذه فائدة عظيمة كيف تستدل الاستدلال الصحيح وكيف تبطل الاستدلال الباطل ولكن تبطله بطريقة صحيحة أيضا وهذا التركيز على كلمة صحيح دائما وأبدا لما قد اعترى هذا الفن من كثير من المباحث الكلامية سواء كانت من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من الماتوريدية وغيرهم من أهل البدع الذين حرفوا هذا العلم عن الجادة حتى تأثر بهذا الانحراف كثير من المنتسبين إلى السنة والحديث وكثير منهم يغفل عن هذه المسألة ولا يلتفت إليها فترى الرجل يحكي أقوالا في مسائل أصول الفقه وفي قواعد أصول الفقه فيقول هذه المسألة فيها قولان عند أهل العلم فيحكي القولين ولو نظرت في القولين لوجدت أن أحد القولين هو قول أهل السنة والقول الآخر هو قول المعتزلة أو الأشاعر أو غيرهم وهو لا يشعر بهذا ولا يدري ومما يفيد في هذا الباب وسيأتي ان شاء الله هذا الكلام عليه وتكراره إن شاء الله في خلال الدروس بإذن الله مما يفيد في هذا الباب ما يتعلق النظر إلى القائلين بالأقوال فتجد مثلا ثلاثة أو أربعة علماء قالوا بقول الأول تراه معتزليا والثاني تراه أشعريا والثالث تراه هكذا فهذا يفيدك أن هذا القول فيه دخل غالبا وأن منزع الاختلاف في هذه المسألة راجع إلى أمر عقدي واغفال النظر في هذا الباب قد أيضا يكون سببا في نوع من التخبط في الاعتقاد واعتقاد بعض الاعتقاد الذي فيه شيء من الخطأ وفيه شيء من الحراف والضلال وعياذ بالله سبحانه وتعالى وهذا حاصل ورأيناه وسمعناه من بعض المشتغلين بعلم أصول الفقه والذين يشار إليهم بالبنان وهم منتسبون إلى أهل السنة كحال بعض الأساتذة في الرياض للمشتغلين بعلم أصول الفقه ولو دققت لوجدت عندهم شيء من الحرافات في هذا الباب وأيضا يكون عند الأصولي ضبط لأدلة الفقه الإجمالية فإن أصول الفقه كما سوف يأتي بيانه بتفصيل هو أدلة الفقه الإجمالية أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية هي أدلة إجمالية أدلة عامة تنزل على كثير من الأدلة التفصيلية كما سيأتي ان شاء الله بيانه وأصول الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام ينقسم إلى أربعة أقسام افهمها حتى تضبط بإذن الله سبحانه وتعالى هذا العلم وهذا الفن وتقسم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما تستفيده وتدريجه تحت هذه الأربعة أقسام بإذن الله أما القسم الأول الأول فهو الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية هذه هي ثمرة أصول الفقه لو قيل لك ما هي ثمرة أصول الفقه الحكم الشرعي ما هو حكم الله في هذه المسألة أو ما هو الحكم في هذه المسألة هذا هي ثمرة أصول الفقه القسم الأول هو الأحكام الشرعي القسم الثاني الأدلة الإجمالية الأدلة الإجمالية وسيئة الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية القسم الثالث طرق استعمال الأدلة والقواعد طرق استعمال الادله والقواعد تعرف القاعده الامر الوجوب كيف تستعمل هذه القاعده كيف تستعمل هذه القاعده فهذا القسم الثالث <تصفيق> طرق استعمال القواعد والادله القسم الرابع حال المستفيد حال المستفيد شلون كان المستفيد هو المجتهد أو المستفتي المجتهد او المستفتي ولذلك يذكر الأصوليون في آخر أبواب الـ الـ الكتب في أصول الفقه يذكرون الاجتهاد وضوابط الاجتهاد وقواعد الاجتهاد وإلى آخره وما يتعلق بالاستنباط وغير تالي فهذه أربعة أقسام أربعة أقسام ينقسم إليها علم أصول الفقه ولو نظرت في علم أصول الفقه لوجدت أنه مستمد من عدة مصادر مستمد من عدة مصادر تحفظ وتضبط إن شاء الله الأول الكتاب المصدر الأول الكتاب القرآن القسم الثاني السنه ان شاء الله بالجزء القادم تذكرونه هذه ان شاء الله من غير كتاب القسم الاول قلنا او الامر الاول الذي ما قر الامر الاول الذي يستمد منه اصول الفقه قلنا الكتاب الامر الثاني السنه السنه الامر الثالث الاجماع الأمر الثالث الإجماع انا لا أتكلم الآن عن الأدلة انتبهوا انا لا أتكلم عن الأدلة أنا أقول من أين تأخذ أصول الفقه من أين تأخذ أصول الفقه أن تريد أن تأخذ الأصول من أين تستخرج هذه الأصول تستخرجها من هذه الأشياء التي نذكرها الآن فهم أخذوا من الكتاب من السنة من الإجماع لا لذلك أنا قلت لذلك أنا قلت انتبه أنا أتكلم عن من أين تستخرج الأصول ومن أين تستمد الأصول الأمر الرابع الدليل العقلي الصحيح الدليل العقلي الصحيح لأن هناك تأذل العقلية مردودة كيف لي الدليل العقلي الصحيح الدليل العقلي الصحيح هو الدليل الذي لا يختلف فيه الناس الذي لا يختلف فيه الناس فلو قلت الجزء أكبر من الكل أصغر من الكل الجزء أصغر من الكل لا يختلف فيه أحد واضح لا يختلف فيه أحد فما تقول مثلا لذنة واحدة في الجدار هي أكبر من الجدار لا بل هي أصغر من الجدار واضح وهذا من باب التمثيل وتقريب المرادة إن شاء الله وتأتي ويأتي مزيد تفسير الخامس <تصفيق> الخامس وهذا يذكره بعض أهل العلم الله ويعارض فيه بعض أهل العلم أن يكون هو مصدرا لأصول الفقه ألا وهو مصطلح الحديث مصطلح الحديث إذا كأهل أهل العلم يعقدون والأصوليون يعقدون في ضمن كتب الأصول وباحث متعلقة بمصطلح الحديث ولكن قد شابه شيء من الخلل ومخالفة لما عليه أئمة الحديث وعلماء الحديث الأمر السادس ما هو العقيدة الصحيحة وأنا أتكلم الآن عن ماذا عن أصول الفقه الصحيحة أصول الفقه الصحيحة وذلك تجد أنك إذا نظرت في استمداد أصول الفقه تجد ان أكثر ما تقرأه هو علم الكلام بدل كلمة العقيدة الصحيحة تجد علم الكلام وهذا <تصفيق> غالب كتب أصول الفقه حتى بعد كتب أهل السنة يذكرون بهذه العبارة والمراد فيها يعني حتى لمن ذكرها من أهل السنة ليس مراده المعنى القبيح لكن لأنه جرت العبارة على هذا وعامة المصنفون الذين صنفوا في أصول الفقه هم من, من أهل البدع ومن من حرب باب الاعتقال فجرت هذه العبارة على الألسنة السابع اللغة العربية اللغة العربية لغة العرب وتجد كثير من من مباحث دلالات الالفاظ في العموم والخصوص والاطلاق والتقييد وغير ذلك هذا كله راجع الى مباحث اللغة الثامن الاحكام الشرعيه الاحكام الشرعيه والمراد بها عموم الفقه عموم الفقه فتنظر الى الفقه وإلى الأدلة الأحكام المعدرة إلى الأحكام الواردة التي حكم الله سبحانه وتعالى فيها على أشياء وعلى أعمال تجد فيها يستفاد منها أيضا ماذا يستفاد منها أصول الفقر يستفاد منها أصول الفقر يفيدك مثلا امر الله سبحانه وتعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة واضح ويفيدك ان الأمر إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للوجوه فيفيدك القاعدة الأمر للوجوه واضح فما حكم الله سبحانه وتعالى به من أشياء داخل تحت هذا الباب واضح وجه المعارضة في مصطلح الحديث ان يكون مصدراً لأشياء مصدر واستمدادا لاصول الفقه ان مصطلح الحديث ايضا هو ناخذ من اي من الكتاب من السنه من الاجماع الى اخره واضح ناخذ ايضا من هذا من هذا الباب طيب اصول الفقه كانت معروفه عند الصحابه رضي الله عنهم وصول الفق كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنه لكنها ليست على التدوين الذي استقر عليه الأمر فيقال مثلا هذا كذا هذا الأمر الوجوب النهي للتحريم لم, لم تكن على هذا النحو ولكنها كانت سليقة عندهم وفطرة في أنفسهم من لغة العرب ومما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما تعلموه من رسول الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد وإلى آخره وتقييده وطرق التقييد إلى آخره هذا كله معروف معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم وكانت معرفة, معرفة بهذا العلم أتم معرفة إذا كانت استنباطهم واستدلالهم ومعرفة هي أكمل معرفة وفي دليل على هذا أن يذكروه حديث مشهور على أن الصحابة رضي الله عنهم أتم الناس معرفة بالدين ومن المعرفة بالدين خير الناس يقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في خيرية عام في جميع ما يتعلق بالدين إلى أن جاء عصر الإمام الشافعي رحمه الله التابعون صاروا على هذا وأتبعهم إلى أن جاء عصر الإمام الشافع رحمه الله تعالى فألف كتابه الرسالة فهو أول تدوين لعلم أصول الفقه وقد سلك فيه طريقة خاصة رحمه الله تعالى في تدوين هذا العلم فدون علم أصول الفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو كتاب عظيم كتاب الرسالة كتاب خال من المباحث الكلامية والمباحث البدعية سائر على طريقة أهل الحديث وأهل السنة وعلى ما جرى عليه أئمة الإسلام وسلف هذه الأمة ثم بعد الشافعي شرع او بدأت التصانيف في علم أصول الفرح هناك تقسيم للمدارس التي تم التصنيف فيها وقد ينبغي عليك أن تعريفها لأنك عندما تقرأ في الكتب الأصورية تفهم لماذا هذا صنف على هذه الطريقة وبهذه الطريقة هناك مدارس كانت أصول الفقه على طريقة أهل الحديث وأهل السنة إلى أن جاء عصر التأليف فابتدأ يعني التأليف وانتشار أصول الفقه عبدالجبار القاضي عبدالجبار المعتزلي المتوقف سنة 15 و 400 من الهجرة فألف كتابه العمدة في أصول الفقه وكان معتزليا وشحن هذا الكتاب بالمباحث الاعتزالية والكلامية قلنا أولا كانت طريقة أهل السنة وأهل الحديث جاء التعليف بعد ذلك من أهل البدع وأهل الأهواء فصنفوا وصنف عبد الجبار وصنف صاحب المعتمد البصري كذلك هو معتزي وكذلك صنف الباقلان وغيرهم وجروا على جرى هذه الطريقة الباقلان كان أشعريا وإن كان لم يكن على طريقه المتأخرين من الأشاعرة لكنه كان اشاعريا وكان يثبت بعض الصفات فجرت التصانيف على هذه الطريقه وعندما كانت هذه العمده وهذه البدايه بهذا النحو من المعتزله والاشاعره كان لا بد لمن جاء بعدهم ان يتاثر ان يتاثر بهم ان اول التصانيف واول ما وجد فيه هذه الابواب كان لزاما أن يتأثر من بعدهم بتصنيفاتهم وكتبهم فنشأت هنا مدرسة تسمى مدرسة المتكلمين تسمى مدرسة هي لها, ثلاث. ثلاث ثلاث لها ثلاث تسميات مدرسة المتكلمين لماذا أول من ألف فيها منهم المت... المعتزنة والأشاعرة وغالد من جاء بعدهم هم صاروا على طريقتهم سميت بهذا الاسم سميت باسم آخر وهو طريقة الجمهور طريقة الجمهور لماذا؟ لأن جمهور من ألف فيها هم من؟ أصحاب المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد مالك والشافعي وأحمد سميت بهذا الاسم أيضا سميت باسم ثالث وهو طريقة الشافعية سميت بطريقة الشافعية لماذا انتسبوا إلى الشافعية رحمه الله تعالى رحمة الواسعة لأنه أول من صنف في علم أصول الفقه وهم جاءوا على لكن لم يوافقوا طريقة الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الواسعة فجاءت هذه الطريقة هي طريقه الجمهور تسمى تسمى طريقة المتكلمين تسمى طريقه الشافعيه برغم ان انها ليست, ت... ليست محصورة في المذهب الشافعي ليست في المذهب لكن لأن... لأن... لان لانهم ينتسبون الى الشافعي وهو اول من دون رحمه الله تعالى رحمة واسع ولم يكن على طريقه المتكلمين ولا على طريقه المعتزله ولا على طريقه الاسعره رحمه الله تعالى رحمة واسعه نشأت في أيضا مدرسة أخرى طبعا هذه المدرسة مدرسة الجمهور تمتاز بأمور تمتاز بأمور مدرسة الجمهور من مميزاتها أنها لا ت... ليست محصورة في مذهب معين فهي ليس فيها تعصب للشافعية أو للمالكية أو للحلاب لا ليس فيها تعصب في طريقة الجمهور وتميزت هذه الطريقة أيضا بالتقعيد القواعد هل يجب أن تحفظ إن شاء الله نسأل عنها ماذا يستقابل طريقات القواعد التقعيد إمتازت بماذا بعدم التعصب لمذهب معين إمتازت بماذا أيضا بالتقعيد من يذكر القواعد طيب وأيضا امتازت هذه الطريقة بتحرير القواعد تذكر القواعد وأيضا تحرر هذه القواعد تحريرا تاما في الاهتمام فيها منصب على ماذا على القواعد الأصولية بإطلاق الطريقة الأخرى طريقة الأحناف التي الاهتمام فيها منصب على التفرية نعلق التأصيد الطريقة الثانية والمدرسة الثانية هي مدرسة الحنفية مدرسة الحنفية ومدرسة الحنفية أنها منسوبة إلى أبي حنيفة رحمة الله تعالى رحمة واسعة وهذه الطريقة هذه الطريقة عمد فيها طبعا تسمى لها عدة أسماء أيضا طريقة الأحناف لها ثلاث مسميات ايضا لها ثلاث مسميات الأول طريقة الحنفية كما ذكرنا لأنها خاصة بالأحناف الطريقه الثانيه او المسمى المعذره المسمى الثاني يتسمى طريقه اهل الراي اهل الراي لأن الاحناف كانوا ينسبونه الى الراي كانوا ينسبون الى الراي تسمى طريقه اهل الراي وتسمى ايضا طريقه تسمى أيضا طريقة الفقهاء لانها امتازت بماذا باهتمام المصنفين فيها ب التفريعات الفقهية الفروع الفقهية واضح؟ أكثر من اهتمام بالقواعد الأصولية تميز طريقة الجمهور بتحرير القواعد واضح؟ جاءت بعد ذلك مدرسة أخرى متأخرة لعلها في القرن السابع أرادت الجمع بين المدرستين رابطة الجمع بين المدرستين فجمعت بين طريقة طبعا الأحناف،, الأحناف كيف كانوا يستخرجون الأصول كانوا يعمدون إلى كانوا يعمدون إلى كلام أئمة المذهب كلام أئمة المذهب فيستخرجون من الفروع الفقهية الفروع الفقهية يعني ما, ما اختاره أبو حنيفة أختاره أبو يوسف أختاره يعقوب المعذر أختاره محمد بن حسن أبو يوسف هو يعقوب أختاره محمد بن حسن أختاره زفا يعمدون إلى الفروع الفقهية بحسب كلام أئمتها ويستخرجون بناء عليها أصول الفقه طريقة الجمهور من أين يستخرجون أصول الفقه كانوا يعتمدون على الكتاب والسنة وكذلك على العقل كتاب السنة بالعقل بحسن المصنفين هذا لأن المعتزل وغيرهم هم عقلانيون بل يقدمون العقل على على النقل الشيخ المسك الفقهاء يعني تمدير على النصور على, على, على, على كلام الأئمة مدرسة الفقهاء المعتمدة على كلام أئمة المذهب الحنفي ومنها يستخرجون القوائل. القوائل. المدرسة الجمهور ترجع إلى الكتاب والسنة إلى العقل وقد ترجع أحيانا إلى أيضا كلام الأئمة في المذاهن واضح؟ ليس معنا هذا أنهم لا يرجعون لا يرجعون لكن طريقة الأحناف كانت متميزة بهذا وهذا هو كان عندها الأصل طريقة الجمع قلنا بعد ذلك طريقة او مدرسة الجمع بين المدرستين طريقة الجمع بين المدرستين هذه الثالثة جاءت متأخرة في قرن السابع تقريبا وفيها كان محاولة للجمع والتقريب بين ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء وترجيح الأقرب إلى ما يغلب على ظن المؤلف في هذا البار واضح؟ ف يعني يحاول الجمع بين طريقة الجمهور وبين طريقة الأحناف فتجد عنده شيء من الاهتمام بالتقعيد والقواعد وشيء من الاهتمام بالفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القواعد طريقة الرابعة ذكرناها ضمنا وهي طريقة أهل الحديث طريقة أهل الحديث وإن تكلمت في طريقة أهل الحديث في أصول الفقه فحق لك أن تتحسر وأن تتأسف وأن تعجب لأن, يكون لأن لا يكون هناك ما يكون من المصنفات الأصولية لأهل الحديث في هذا الباب إلا الشيء القليل النادر إلا الشيء القليل النادر فمصنفات أهل الحديث في أصول الفقه قليلة لا تكاد تذكر لا تكاد تذكر على رأسها الرسالة للشافعي طبعا طريقة أهل الحديث فراجع إلى الكتاب والسنة والاستمداد الذي ذكرناه ولما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى فألف ممن صنف فيهم الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وكذلك صنف هو كتاب عظيم كتاب قواطع الأذلة السمعان رحمه الله وعلى درجته ومثلوبته رحمه الله ألف كتابه قواطع الأدلة ألفه على طريقة الرد على الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة فكان يرد على الدبوسي ويذكر شيء من كلامه ما يرد عليه وكان له يعني طريقة في الرد وكتاب عظيم جدا قواطع الأدلة في أصول الشق قواطع من القطع في أصول الفقر السمعاني رحمه الله تعالى وكان سنالك بعد ذلك محاولات طبعا من أفضل ما كتب فيه ذلك أيضا لكنه مبثوث غير مجموع ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وما كتبه بن القيم رحمه الله وهو مبثوث في كتبهما رحمهما الله سبحانه رحمة واسعة ولكن في مجلد أصول الفقه من مجموع الفتاوى في شيء من ذلك حاول بعض المتاخرين جمع كلام ابن تيمية الذي جمع كتابا سمع حصول المأمول من كلام الشيخ الإسلامي من تيمية في الأصول وغير ذلك من الكتب جمع شيء من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ذلك ما جمعه الشيخ عبد المجيد جمع حفظه الله في كتابه اختيارات ابن القيم الأصولية وكتاب كتاب نفيس كتاب طيب جدا أنصح باقتناء الكتاب والعناية بالقراءة فيه كتاب طيب <تصفيق> شيخ عبد المجيد جمعة الجزائري هو كتاب اخترارات ابن القيم الأصولية كتاب طيب جدا كتب قليلة على طريقتها للحديث حط لك أن تتحسر وأن تتأسف على قلة المصنفات في هذا البار بأهل الحديث ومن صنف من أهل الحديث كثير من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تجد كثيرا منهم قد شاب كتابه كثير من المباحث الكلام هذا مما يجعلك أيضا تتحسر وتتحسر أكثر وأكثر لذلك أنصح بالعناية بكتاب العروسي واسمه مباحث أصول الفقه المتعلقة بأصول الدين هكذا؟ لا المعدرة المباحث الأصولية المب... الم... الم... المبحوثة في أصول الفقه الم... العقدية المبكوثة في أصول الفقه أكذا اسم الكتاب او الثاني هو كتاب العروسي عموما كتاب العروسي كتاب طيب وكتاب نفيس قد وقعت له فيه بعض الأشياء لكنها لا تنقص من قيمة الكتاب كتاب عظيم وعبارته عالية <تصفيق> الفيض الرساله جامعيه ل احد الدكاتره في الجامعه الاسلاميه ايضا بنحو الاسماء المذكوره لكن لا اذكر ايهما لايهما كل الاسماء طبعا من اسباب قله التصنيف في طرق أهل الحديث في طريقه أهل الحديث دخول التصنيف الكلامي في المصنفات وانتشاب المتكلمين إلى أئمة السنة كالشافعي رحمه الله تعالى هذا من أسبوع. حتى السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب القواطع وقعت له هنات رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وأيضا تبقى للكتاب قيمته ووزنه وكثيرا ما يقرع المتكلمين في هذا الكتاب ويرد عليهم ويكشف عوارع مذاهبهم واعتقاداتهم وأصولهم وفسادها لكن من الذي يسلم من الزلل رحمه الله تعالى واسكنه في سيح دنات ومعلنا نقف هنا صلى الله عليه وسلم ولكم ويتولانا برحمة الله سبحانه وتعالى علاق الورقات نفسها اش كتاب عن طريقه تعالى عزيز اما كتاب الو... تقصد الطريقه كتاب الورقه بدل الورقات او مثل نفس المحلي الشرح المحلي سار على طريقه الجمود والله لا وصلت الشور نعم وصلت الشور الشور وصلت الشبكه هذا يا شيخ اذا عندهم شيء اذا ما عندهم ناخذ شيخ ولا نعم وانا اراد ان يستفيد من الكتاب يستفيد ان شاء, شاء الله كتاب طيب كان مؤلفه ثقيل كتاب العروس اسمها المسائل العروسي بين اصول الدين واصول كتاب العروسي اسمه مسائل المسائل, المسائل المشتركه بين اصول الدين واصول الفقه, الفقه. ذاك الكتاب الاخر اللي دكتوره اظن اسمه خالد سوداني ألف كتاب المباحث العقدية في أصول فقه أظن هكذا اسمه المباحث العقدية في أصول فقه كتاب المسود العالم التينية والتينية ما نصير فيها ما, ما شايخنا لا ينصحون به لا انتقاصا لمؤلفيه لا لكن الكتاب مسودة لم تحرر المسودة لآل تيمية لم تحرر حتى أن بعض مشايخنا يشكك في نسبة الكتاب لآل تيمية وفيه بعض القواعد والأصول التي لو نظرت في كتب ابن تيمية خارج المسودة في كلام ابن تيمية خارج المسودة تجدها تخالف كلام ابن تيمية في المسودة الله اعلم اكنها مسوده لازالت مسوده الكلام المحرر اطيب واكمل وافضل <تصفيق> يعني تقرين المصالح تقليدا اقولها تقليدا وإلا فلو جئت إلى مصطرح يحدث نفسه هو, هو أصلا مستمد من غير من الكتاب والسنة والإجماع وإلى آخر هو مستمد من غير يعني مثلا تأتي إلى الاعتضاد الإسناد بالإسناد إلى قول الله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى مثلا هو مستمد من غيره أي من الله أعلم المصادر لذكرت أشياء لماذا لم يذكر القياس نحن مصادر ولم نقول أدلة ففرق بين المصادر والأدلة لكنا نبهت وقلت من أين تستخرج أصول الفقه ولم أقل ما هي أدلة الفقه الإجمالية لو قلت ادله الفقه الاجماليه اقول لك الكتاب والسنه الاجماع القياس قول الصحابه المصالح المرسله الاستصحاب الى اخره فانا قلت انا اقول لك من أين تريد تستخرج الأصول من اين تعرف ان الامر الوجوب من اين ما تعرف من القياس القياس متاخر واضح من القياس هو ما يعني ما اخوذ من الكتاب والسنه واضح وراجع الى العقل والعقل لما نقول ادله العقليه الباق فيها واسع كما ذكرنا هو يراجع الى استعمال العقول ايضا قرطاس من استعمال العقل خلينا ناخذ امثله عشان المثال يعني على مسائل الأصول التي ذكرت في كتب العقائد امثله طبعا كثير وتمر معنا باذن الله مباحث الامر كثرت فيها المباحث الكلامين وهذا راجع إلى صفة الكلام المباحث المتعلقة في الامر فالأشاعر مثلا يعتقدون أن كلام الله واحد لا يتجزأ وأن كلام الله سبحانه وتعالى قديم لا وليس والله سبحانه وتعالى تكلم في الغدم ولا يتكلم سبحانه وتعالى يعني بتجدد الحوادث وأنه لا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى ما يعتقدون واضح؟ فلما تأتي إلى تعريفهم للأمر والنهي هو شيء واحد عندهم كله شيء واحد فيتخبطون فيه تتلم في هذا الواقع تأتي إلى المجاز في اللغة فلو نظرت وفتشت في المجاز في اللغة ترجع إلى أن المجاز أيضا راجع إلى نفي صفة الكلام على الله سبحانه وتعالى وذي مسألة قد يغفل على كثير مما يتكلم في باب المجاز حتى من يقول من أهل السنة ممن تأثر به اهل البدع في قوله أن الكلام العربية فيه مجاز ولو تفطنا إلى أن المسألة ترجع إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى لما قال بهذا القول فالمباحث كثيرة ولعل إن شاء الله يعرض علينا إن شاء الله شيء من هذا المسألة في خلال الكتاب المصدر الثامن عموم الفقر مش يتخلط الكتاب والسنة نتكلم عن الأحكام الأحكام الفقهية الحكم الفقهية الأحكام الشرطية فلحكم شيء الحكم هو نسبة شيء إلى شيء نسبة أمر إلى أمر تنسب إلى فلان الطول تنسب إلى فلان القصر تنسب... هذا حكمت عليه بالطول حكمت عليه بالقصر لكننا عن الأحكام الأحكام فما حكم به الله سبحانه وتعالى وما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم تستفيد منه حكم في المساله تستفيد منه تجمع هذه كل،, كل هذه الاحكام وتستفيد هنا شيء وتستفيد هنا تستفيد هنا, هنا واضح وهذه ان شاء الله تتضح الصوره فيها في عند الدخول ان شاء الله في شيء من الكلام باذن الله استنباط قاعده من حكم شرعي نعم استنباط الاستنباط قاعده من حكم شرعي تستنبط قاعدة من حكم شرعي نعم هذا المرامب تستخرج هذه القاعدة من ليس من الحكم من مجموعة تحكام شرعيين ما هي ثلاث دليلين هل ناخذ السبت ايه <مانخذة>. الشيخ <تصفيق> طيب هذا ماشي نحصل اسئله الشباب على الموقع ولا ايه؟ في ساعتين اوكي شنو؟ ده لمفصول ها <تصفيق> مفصوله حتى اذا انتهى الوقت من اراده الله لا مش حتى ايوه طيب لا ضراحت ما في لا ما في بس لان تكون فائده عامه ما شاء الله طيب يا <تصفيق> سلا عامه واحد منها فيه اصول الفقه عليه قبل قليل علاقه الصلفق بالعقيده طيب الله من المغرب هذا بارك يقول بارك الله فيكم طلب العلم على صوتيات العلماء الكبار اذ لا يوجد علماء سلفيين في البلد ولم يستطع الهجرة لطلب العلم وان يلزمه التزكيه وان يحق له وان يدرس العوام التوحيد يعني شخص طلب العلم على الاشره طه يحق له تدريس العوام هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمره واسع فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شيء والتصدر للناس هذا شيء شيء آخر ولا يجوز الإنسان أن يتصدر للناس للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا يعني أن يكون مرجع للناس لا ليس لههuan هذا من العراق انتقول شيخنا بارك الله فيكم محكم أخذ الكتب من شخص يتعاطل المال للحرام إن كان ماله حراما صرفا فلا يجوز أخذ الهدايا منه ولا الأكل من ماله وإن كان مالا مختلطا بحلال وحرام فهذا الذي يجوز الأخذ منه الله أعلا سؤال طويل من تونس في متعلق بي امرأة كان عندها تلفاز تجسر ان تخلص من التلفاز ما مستعد من التلفاز كما تقول بعد حجب القنوات الفاسده اذا ادخلت التلفاز مع حجب الحرام وتعاطي إما المباح او ما يكون فيه نفع ان شاء الله ما في بث والله اعلم ان شاء الله نطف والله على والله اعلم صلى الله عليه وسلم وعلا.